بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خرج أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في يوم الأيام جائعا يريد أن يأكل والصحابة يمرون عليه وهو يستحي أن يطلب منهم ولكن لما مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه فابتسل ثم قال يا أباهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلله قال يا أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق يقول فمضى فتبعته فدخل بيته فوجد لبنا في قدح فقال يا أباهر قلت لبيك يا رسول الله الآن أبو حرير فرح أنه سيشرب الآن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي أهل الصفة هم ضيوف الإسلام ليس لهم سكن ولا أهل فقط يجلسون على مكان مرتفع في المسجد النبوي يسمى الصفة ويتلقون العلم والأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صدق بعث بها إليهم أبو هريرة ضايق لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يناديهم أهل الصفة يصل عددهم إلى أربعمائة رجل فاللبن سينتهي طبعا يقول أبو هريرة فساءني ذلك فقلت في نفسي وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربه أتقوى بها وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن يقول بعد أن يمر هذا اللبن على أربعمائة ماذا يبقى لي أنا لكنه قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فأتيتهم فدعوتهم قال لهم تعالوا فأقبلوا وأخذوا مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا فقلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروه ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل يذهب إلى الآخر قال فيشرب حتى يروه وهكذا يمر عليهم واحدا واحدا قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم قدح واحد إناء واحد فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدح فوضعه على يده فنظر إلي يعني نظر إلى أبي هريرة فتبسم فقال يا أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قال فقلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب قال فقعدت فشربت الآن أبو هريرة يريد أن يعطي النبي عليه والسلام فقال اشرب قال فشربت قال فما زال يقول لي اشرب اشرب اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك يقول لا يوجد مكان أضع فيه اللبن قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضله. هل رأيتم بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما هي البركة عموما هل هي شيء تراه هل هي شيء تشمه هل هي شيء تمسكه البركة هي الخير يجعله الله تعالى في بعض مخلوقاته هي الزيادة والنماء إنها إذا حلت في القليل كثر وإذا حلت في الكثير نفع وبعض الناس لا يفهم البركة لا يعرف كيف يحصل عليها فكيف تتعامل مع الله إذا أردت بركة كان هناك رجل صالح كبير في السن وكان غنيا صاحب تجارات ودرس ابنه دراسة جامعية في تخصص الاقتصاد فلما تخرج الابن بدأ بإدارة أموال وشركات أبيه لكنه في يوم الأيام أتى إلى والده يشتكي يقول يا أبي ما هذه المصروفات التي بلا عائد ولا إراد قال له يا بني هذه صدقات فقال ابن هذا صادر ولا يوجد في مقابله وارد يعني خسارة فقال ابو الصالح يا بني هذه ليست خسارة هذه من وراءها فائدة كبيرة فقال ابن ماذا نستفيد فقال ابن البركة بالمال فقال ابن وما هي هذه البركة المال أمامي ينقص فقال ابن ما تعرف البركة قال لا أنا في الجامعة ما درسوني بركة درسوني صادر الوارد الربح الخسارة البركة هذه ما درسوني فقال أب طيب أنا سأدرسك البركة فسأله الأب قال له هل تعرف كم مرة تلد الكلب في السنة فقال الابن مرة أو مرتين فقال الأب طيب كم جروا تلد في البطن الواحد قال الابن كثير قال الأب كم يعني تقريبا قال ربما تصل لها سبعة فقال الأب صحيح طيب الغنم كم مرة تلد في السنة؟ فقال مرة أو مرتين. قال أب طيب، وكم تحمل في البطن الواحد؟ فقال ابن واحد وربما اثنين. إجابات صحيحة. فقال له الأب طيب والناس هل يأكلون الكلاب أم يأكلون الغنم؟ فقال ابن بل يأكلون الغنم ولا يأكلون الكلاب. فقال الأب والآن أيهما موجود في الدنيا أكثر الغنم؟ أم الكلاب فقال ابن الغنم طبعا أكثر فقال اب طيب إذا كانت الكلاب تضع سبع مواليد والغنم تضع واحد فقط والناس تأكل الغنم ولا تأكل الكلاب فأنا الآن بعد هذا كله أريدك أن تخبرني لماذا الغنم أكثر من الكلاب فقال ابن والله لا أدري يا أبي لماذا فقال ابن هذه هي البركة التي ما درسوك إياها سبحان الله فعلا صدق الأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الغنم بركة <تصفيق> من رجل دخله المادي متوسط بالنسبة للآخرين لا يكون معه إلا راتبه الذي أحيانا لا يوصله إلى آخر الشهر لكن يبارك الله في هذا القليل فيعيش حياة الملوك هو أولاده لقد بارك الله له في ماله فهو مستقر الحال لا يطلبه أحد دينا ولا يهتم قلبه لسهم خسر ولا عملة نزلت ولا عقار مرهون ولا أجار للمحلات أو الفنادق سبحان الله تأمل في حال آخرين ممن لا أثر للبركة لديهم بعضهم يملك الملايين لكن هذه الملايين تشقيه بالكد والتعب والمتابعة في النهار وبالسهر والحساب والتفكير في الليل تقلقه أحيانا صفق الهام الشهر والشهرين حتى تتم ويجلس في مكتبه يتحسر أحيانا على فوات مناقصة فيتألم شديدا مع أنه يملك أضعافها وذاك صاحبنا الفقير المبارك فرح مع أهله وولده المنزل سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس انظر كيف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الله لما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار فقال سعد لعبد الرحمن هلما أقاسم كمالي نصفين ولي امرأتان فأطلقوا إحداهما فإذا انقطت عدتها فتزوجها فقال له عبد الرحمن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق يقول فقط أخبرني أين السوق الصحابي هذا مبارك وهو يعرف أنه مبارك فدله على السوق وبدأ يتاجر من لا شيء فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام فإذا عليه أثر الطيب فقال مهيم يعني ما الذي حدث قال تزوجت مرأة من الأنصار قال له النبي عليه والسلام على كم يعني كما أعطيتها مهر قال وزن نوام ذهب فقط بأيام حصل على كل هذا نهى البركة <تصفيق> إذا كان ولدك مبارك فأنت عزيز ولو لم يكن عندك غيره أحيانا يبارك الله في ابنة وحيدة تخدم أباها إذا كبر وتقوم بأمره وأنجبت له أحفاد وهم قرة عين له وتجد شخصا آخر له من الولد عشرة لكنهم في صف واحد كالأعداء لوالدهم والعياذ بالله يشوهون سمعته بأفعالهم ولا يرى منهم برا ولا يسمع منهم إلا شرا وكأنه لا يوجد في عينهم إلا سؤال واحد متى نرتاح منك يروى أنه في قرية من القرى جاء رجل يبشر اثنين بمواليدهما وهما في مجلس الرجال فقال الأول أبشر لقد ولدت لك زوجتك ولدا وقال الآخر لقد ولدت لك زوجتك بنتا أما صاحب الولد فابتهجوا وفرح ونزل في المجلس يرقص فرحا بالخبر أما الآخر فمن شدة حزن والضيق لف وجهه ورجع إلى بيته وسبحان الله دارت الأيام وبعد عشرين سنة خرج ابن هذا الذي بشروه بالمجلس المجلس خرج ليصيد في البرية فرأى شيخ قبيلة من كبار قبائل العرب فسدد إليه البندقية ورماها وأخذ خاتمه وفرسه وطار إلى قبيلته يتفاخر بأنه قتل شيخ القبيلة الفلانية سفيه هذا الابن سفيه من سفاء الآن ماذا ستفعل القبيلة الكبيرة التي قتلوا سيدها طبعا ستحارب قبيلة هذا الابن ستستأصلها عن بكرة بها فاضطرت القبيلة كلها أن تهاجر إلى مكان آخر فعلا خرجوا جميعا بصغارهم وكبارهم هربا من البطش كله بسبب شؤم هذا الابن السفيه الذي لا بركة فيه مع أن أباه كان يرقص فرحاً بقدومه وأما تلك البنت التي وصل خبر ولادتها في نفس المجلس وحزن أبوها على ولادتها فقد خطبها ملك الملوك وأصبحت عزيزة عنده لدرجة أنه أكرم أهلها بل وأكرم أهل القرية كلهم حيث مد لقريتهم الكهرباء ومد لهم الشوارع المرصوفة فانظر كيف بارك الله فيها مع أنهم حزنوا على ولادتها ليس الأبناء بكثرتهم ولا بذكورهم ولكن ببركتهم فمن هو المبارك من أولادك؟ قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا والبركة أيضا في الوقت بعضهم يخرج في الصباح فيقضي له ثلاث مشاغل أربع أحيان أكثر وبعضهم تجلس المعاملة الواحدة عنده شهرا كاملا لماذا؟ ما الفرق؟ نهى البركة حتى في مجهودك يوجد فرق فأنت مثلا تعرف طاقتك في المشي إذا مشيت نصف ساعة متواصلة تعبت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 أن تكثر أموالك أغلب الناس يستطيعون زيادة أموالهم لكن ليس كل الناس بورك له في ماله إذا كان مالك مبارك فأنت غني والله ولو كان المال قليل إذا كان ولدك مبارك فأنت عزيز ولو لم يكن عندك غيره أما إذا كانت وظيفتك مباركة وأنت مرتاح فيها فأنت ملك ولو لم يكن لك أي منصب لا تبحث عن الزيادة والكثرات ابحث عن النفع والبركات الآن بعد أن غيرنا توجهنا وجعلنا هدفنا البركة وليس الكثرة فلك أن تسألني كيف أحصل على هذه البركة؟ هل هي تشترى؟ أو تؤجر؟ أو تهدى؟ أو تباع؟ لا لا البركة يجب أن تحصل عليها بذراعك يمكنك أن تبارك مالك وأولادك وبيتك ووقتك وجهدك وعملك كل شيء لكن كيف يمكنك ذلك تابعونا في الحلقة الغالية يا الله، يا الله